Viva <laughs> قد بعمري في ضربه في عش ولا تبني انا الحبيبه مطوع عليقا انا الحبيبه مطوع عليقا انا الحبيبه مطوع ناني مشتاق min gud, jag slår dig. Men det har jag aldrig fått. Men حبيبتي رسمها عايش في بالي التاجت بيها بحبيبي رسمها عايش في بالي في حياتي هو غالي وبعدها اصبح امالي قل تحت قل فوق الأرض حائر قل بحدثني وأكر عن حبيبي إنه عن مكان قل تحت قل فوق الأرض حائر آي غادر قل بثائر قبي من أعماق صدر آي غادر قل بثائر عم ما قصر في خيالي وهو غالي وبعدها أصبح أمالي أنا راضي بالهبوط بعد كنتي عشتها. واسألي حتى النجوم اللي جنبك شفتها انا راضي بالهموم بعدك انت عشتها واسألي حتى النجوم اللي جنبك شفتها انما انت الحبيبة, أنما أنت الحبيبة أن الحبيب صورتك دائما في بالي في خيالي هو غالي وبعدها أصبح أمالي أنا في قلب المدينة عشت ليلا من الليالي أنا في قلب المدينة عشت ليلا من الليالي det gick mig då på dig, شغلت بالي وظلمت حالي مالت ليالي أبوى البخالي شغلت بالي وظلمت حالي Och den andra är guld. Och den andra är Och tjära i hälmen, för när jag tar ut, tjära i يرمني ويخير انا زي المويه المويه المويه بتسري ما يعرف رايح الفين رايح الفين انا زي المويه المويه المويه بتسري ما يعرف رايح الفين رايح الفين والمتا راح تفضل تجري och tjejer jag har min, liksom jag tar tillbaka tjejer och tjejer jag har min, liksom. Tågande, måste, måste, i damen, tågande, måste, måste, i damen. اجي ده رقصايا مش زي ما انا Så behöver jag inte vara så kallad. Det är inte så jag är kallad. Det är inte så jag Ma chi <muchan> i drabi, kvali, ma chi, ma chi i drabi. Jag أحس ساعات بغيابه بغيابه من حب إحساء إحساء تحسه أحس ساعات بغيابه بغيابه من حب إحساء إحساء وتبقى ده جوال ولا لي نفسي مغلوبه مغلوبه مغلوبه طوالك ماشي ماشي في الدربي طوالي ماشي ماشي في الدربيه اريد ده غير مسير ماني مخير Vi är en sådan här familj. عيني مجسودي عشان ما اقدرت كلامي كلامي كان يضيع مني وقلبي كان بيتألم خاف لشودي يضميني حلا شوقي يظلم حلا قلبي يتظلم حلا قلبي يتظلم مع العشاق هم مشتاق أبكي بعد إن طول مع العشاق هم مشتاق أبكي بعد إن طول Och kan kvre För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 ضاعو إن طول أهملش كذب على العشاق ضاعو إن طول وحيل السحر في عيونه يسمر يمرد يمد وسحر سحر لغرتك على العشاق. يسمع تماذي من توج سحر نظرة على العشاء قصدك <تصفيق> شف منه اللي انقى ومن من لهم قصدك. تشثني من النوم اللي امطنوا من النوم من النوم مشتاب وأنا الوحيد قاعد أدور أي شيء غطيك وأنا الوحيد قاعد أدور أي شيء غطيك وانت اللي رأى رضاك بتزيد تنويعك بحد عن نفسي يا ساري مكتوم بحد عن نفسي اللي فيني بفكر في هواك يا اسيني سيني بفكر في هواك يا اسيني ايام اولادي احساس عايشيه ايام اولادي سعيش فيها <تصفيق> يا سبعي ابتعد عن نفسي يا سر المكتوب خفنا ابتعد عن نفسي مسنين بفكر في هواك يا ياسمين بفكر في هواك يا اسم ايام وليالي عيش مني يا ياسع مني <تصفيق> Nisse nisse nu, jag får kännas i hvar jag är. Nisse nisse nu, jag får kännas i hvar jag är. Nisse nisse nu, jag får kännas i hvar يا بدر عمر اللي سطع في دنياتي في دنياتي ساعة لجاء يا عبير الحب يزيل Yeah. احاسب قبل ما تقول كنوكان يا سلم لو بس تحاسب قبل ما تقول كنوكان غصب عني يا حبيبي ضاع من قلب الحنان لسه برد وجايعات بتقول الودها يا سلم لو بس تحاسب jag blir med kulken och kört, låt mig anniea, vi blivit, då وراد حيبك والحنان ما له حدود يا ساعة كنت شايفك وانت بتناجي الرب كل قل لي الوراد حيبك والحنان ما له حدود يغني منه يا حبيبي دمعي عياني سالت فوق واخذوه نظاره دوجه عاتب ابن شنقول الودنا يا سلام لو بستحات قبل ما نقول كان وكان غصب عني يا حبيب ضاع من قلبي الحنان انتظر منك تجيني انتظر انك تعود طلب عادك طال حنيني لشعنادك والصدود انتظر منك تجيني انتظر انك تعود طلب عادك طال حنيني بش عنادك والصدود يا ما كنت سهر ليالي وحدها يم في الوجود بس بردو شي تعاتب شي تقول يتلم لو بست حاسب قبل ما تقول كان وكان غصب عني يا حبيبي طعي من قلبي الحنان بس برضو جيت عاتب جيت قولاً والدهان يسلم لو بست كابني ما تقول كانوا كان ليس برضه جت عاتب جتقول الودي لو بس تحاسب كابني ما تقول كانوا كان عني يا حبيبي ضع من قلب الحنا. في الطريق مراجبني راح مسلم من بعيد في الطريق مراجبني راح مسلم من بعيد بهتي وقف عندي كلمة سلوى للقلبي الشهيد بتودي عندك كلمه الورق قلبي الشهيد هزع اسور احم يعود هزع اسور احم يعود والفوار اصبح شريف Var är det du skulle jag? Jag ville bli så gillig. Var ديت مشوقي هو عطاك ولا ناسي وحدتي مشوقي الي من غير ماي واسيني من غير ماي واسيني قسيمي جبت نار I'm you mali law ta ما جافلت يا حب الوحيد لا بكائق ولا شكوى نفيد بعد ما جافلت I <laughs> بهجا وعد القوامة أشكيلي من زاد حسنك بهجا وعد القوام خلق عيونك صوارم تحمي شفاك وزمامك تحمي شفاك وزمامك تحمي شفاك وزمامك سنين نشكي <تصفيق> Jag är din digeramet, din älskning är allt. Jag är din digeramet, som att jag inte slår, alla blir i ställen. Som att jag inte تسلم وتسلم عيونك محلى رضاك وخصامك تسلم وتسلم عيونك محلى رضاك وخصامك بزعل وانا يا حبيبي في قبضتك واستلامك بزعل وانا يا حبيبي في قبضتك واستلامك دينا باشتي Yrbari lämper något, Jimmy växter något. Yrbari بمثل ما بك يا قمرية الوادي ناديت لي فقومي في الدجا نادي وضعت الشدوى الحانا مفصلة وردري من var i kinshad? Tillväckar man var det i Bäski gråmak, yabaxen i kallamak. Lämna bäski gråmak, yabaxen i kallamak. Lämmat i mat sällem, alla blir Yebe tlan ti jelebet, ti nebet ti zanbet. Yebe tlan ti Ooh. Mm -hmm. ريمشي حالي من غزال راحتي راحت ضحيه ريمشي حالي Zi ik fil basa ha shmetek äxrek kaml. Ma fi zi ik fil basa ha shmetek äxrek kaml. Kulli Jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill jag så råna rätt, li sådan här. Lämma صخ في عمق قلبي ما عدا الايام تسد بالباقي من عطفك المبرور من صبري المغرور من عطفك المبرور من صبري المغرور لما جمال لما جمالك يعلني بكي متألمك alla kudder, ätsbör kaffa, sabbat min, i hettet gud, villi i skuggan dig, dammiga alla kudder, min hället i fåvar, arbetar i rättak, min hället i fåvar, arbetar i Låt mig jämala dig, jag är laddad, bakom det allmänna. I had to it ينا يوم مثل النورى اليوم غير اليوم بقى لي سنين متعدب لا لا زالو ما عرف Och jag är så trött på att vara ensam. Jag är så trött på att vara ensam. Jag är så عيوني وسلوى القلب من ديات اولك على, على الصخاره بديله وانا وانت على السه على شبر الطريق مكة وانا انت على السكة على شبر الطريق مكة حرم والله ما لي دم حرم والله ما لي دم حرم والله Givet jag ochratat mig gynul Alltså jag är jazad gynul Givet jag ochratat mig gynul Zavfet fischigol Givet jag att jag är ljumma Habibi Zavfet fischigol Givet jag att jag är ljumma Habibi Väljer han mina händer och mina ögon. Väljer han mina ögon och mina أبو الشعور الذهب فالثغر خمر وعاجب أبو الشعور الذهب فالثغر خمر وعاجب والنه دخوخ وعينب بعد الغياب اللي طال والنه دخوخ وعينب بعد الغياب اللي طال قلت وصله مو حال اعتقد جد بالوصال وقلت وصله مو حال اعتقد جد بالوصال برهن بإنه النبيل يتلم حبيب الجميل يتلم وعمره طويل يتلم حبيب الجميل يتلم وعمره طويل طرف الكاحيل وبستخدو الآسيل سلم بطرف الكاحيل وبستخدو الآسيل ضميت غصن النحيل ومضني ثم ابتسم غصن النحيل ومضني ثم ابتسم بعد العدم وظنني أمساندم أحيان بعد العدم اني امسانادم من min, قال وقيل اسلب ككيت منه عناد وحيرتي في بيعاده ككيت منه عناد وحيرتي في بيعاده وقل لي صبر منفذه ضحكوا رد القول صبر منفذه ضحكوا رد القول Daran bin night up, we look the hello, we're night up, we look at the hello, slap me call myself, islet, happy with jemmy, let's all week, is let me with jammy, let's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 حتى لو عذاب يكون مكتبول فعلك من عتاب وصد وعطام رجبك ولا سمح مول ولا رغب يبقى أقول مكتبول منك كل شيء جبير Yp och gälbet, i ämlet, stå på gälb. I ljup och allt hoppet. I hinnet, på den röda. Yp och gälbet, i ämlet, stå på gälb. I ljup och allt hoppet. I säger och I'm <laughs> a be ya ma tamala اي سعاده في <تصفيق> وصالك بالحلا في دنا لسه في وصالك بالحلا في دنا وينك أوزع ذابك وأنت بتك تدعي ذابك وأنا راضي بكم مقبول مقبول كل شيء مقبول مقبول كل شيء مقبول مقبول حتى العادة. يا واد غريكو مقبول تعالك من عتاب وصيد ولا لام لحيات ولا اتمنى طول وانا قلبي يبك من كل شيء مجنون ju misafär Arrar jag glatt i attbå eller alde alde la la la بعدك och skv i kälbi i saad och skv i kälbi i saad ja misafär ja ja سأل عليك ويماه من الناس لموني قلبي ما يل إليك عن عيوني دايما سأل عليك ويماه من الناس لموني قلبي ما يل إليك أرسل رسالة واحدة فيها وائل وسلام أرسل تخلي فكره يهدى تخلي فكره يهدى وعرف طعم المنار يا مسافر سافر عريض لا تطول البعض لا لا يا مسافر سافر عريض لا تطول البعض لا لا لا صعبا انا عليا بعدك الشوق في قلبي زاد صعبا انا عليا بعدك الشوق في قلبي زاد يا يا مسافر يا يا مسافر خبر مسافر من زمن معيا منك خبر يطم من الوهلان ويزل عنه الكدر يطم من الوهلان ويزل عنه الكدر. عن الكدر يا مسافر لك حية أهديها. من بعيد يا مسافر لك تحيه اهديها من بعيد وما ردت عليا وما ردت علي حبي بعض زين يا مسافر حريه لا تطول قلبي عم لا لا, لا يا مسافر، الغيظ لا طول، القلب عذلا لا لا، صعبا عليا بالك، والشوق في قلبي زاد صعبا عليا بالك، والشوق في قلبي زاد يا يا مسافر، يا يا مسافر. جني في <تصفيق> عتيمه ترجع ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا بيصير الذكريات ترجع ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا وشمعة حبنا تولع تولع ينورنا في اليدينا ديالينا وشمعة حبنا تولع تولع من أول نحلة لدينا لدينا نسير الفرحة الفرحة تجدد ويستطر جونا الغايم نسير الفرحة الفرحة تجدد ويستطر جونا الغايم ويستطر وكدة آه تقاتش تقاتش يا عمري قططنا الحاله حال ونسي الحي يصير حي يتلج يصير حي يتلج så lämna flygare, packa tillgången packa, alla mina kära, på لا شفته بعيني كثير وبلكي بالله اهل الطايره ننزل اشوق محبوب في ماشي عاد لمن كاني ونقوم طائر يا اهل الطايره فلي مولى اهدي اهي تنبا قولي يا رجعي عسى مطفقين عادوا يذكروني فكلهم لي عشانه غيري وانا مدري احسن لي الموت لو هذا حصل فاجبروني Så låt oss ta det för att fånga det. Alla لا تقول خطيك حرام والله لو لم أحبك ما قبلت الكلام رفضت كلام لا تقول خطيك حرام والله لو لم أحبك ما قبلت الكلام بعد تصديق العوازل في هوانا والرام بعد تصديق العوازل Härbas du och jag lämnar oss. Och seras du alla känslor utan du och jag seras du Why så fubba så fubba, jag är så glad ram, ram. الدموع على قلبي امسحها بايديا ليدي سلمى دموع على قلبي امسحها بايديا يا حبيبي اشتاق لمين الصبح يا حبيبي يا حبيبي اشتاق لمين الصبح أنا ما حبيت اطيق jag har inte sett dig förut. Jag har inte sett dig förut. Jag har inte sett dig förut. Jag har inte sett dig förut. Jag يبقى حبنا مكنون انا هو قد جوان يهون عليك باللي هو تقول انت انسا كنت ويبقى حبنا مكنون انا هو Johani, Johan, jag vill i dig. Alla är så kär i dig. Alla i dig. Alla är أمان العمر تسبقنا يا ليتنا يوم سبقنا أمان العمر تسبقنا يا ليتنا يوم سبقنا وأحلام المناحي يا ليتنا يوم في وأحلام المنا حلوه يا ليتني يوم فرحناه ولما السعد وافانا اجت لي النفس ولما السعد وافانا اجت لي النفس امانيه تقول انسى كيف انسى يا ناس الودعات ابني وشوف ايه اللي سويته يا ناس وشوف ايه اللي سويته سوا حبي وكتر النوح وقلبي سوى حبي وكتر النوح وقلبي اللي انت منيته إجاز الصد خليته ولا بالوصل هنيته إجاز الصد خليته ولا بالوصل هنيته كيف أنساك كيف أنساك مدام قلبك بيتغير وحالك كل يوم لو مدام قلبك بيتغير وحالك كل يوم لو حاله وقلبي حنون ما يقدر على الحرمان والعذال وقلبي حنون ما يقدر على الحرمان والعزاء الكفاية أعيش بالذكر أمني النفس بالأمال الكفاية أعيش للذكر أمني النفس بالآمال, أمن بالأمال وكيف أنسى كيف أنسى <تصفيق> I yeah. yeah. محبوب الليل يا ليالي طول اول, أول،, أول وعاوي الثاني يسلم يسلم محبوب الليل يا ليالي قولوا الشم تيلا خلينا على دي الحاله قولوا الشم تيلا على دي الحاله قولوا الشايخ يا على دي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 Ahlen, bhabibi, galiya, ma, ma, ma, jag har glömt min lilla. Ahlen, ahlen, ahlen, bhabibi, galiya, ma, ma, ma, jag har glömt min lilla. Är min lilla, ya baba aslan ya baba aslan ya baba aslan ya baba ya li li li li صباحك طويل طويل لا تعجل بالصباح طويل طويل طويل واسكين صباحك طويل طويل لا تعجل بالصباح ليلة الصباح يا با ولا من يا با ليلة يا با ولا من يا با latia rah ya ba wa ham zah